ا ب ح س خ و المن ذا الذي يخرج منها الثمره ذاك هو الله الذي أ ن ع م ه منهمرا ذو ح ك م ة ب ا ل غ ة و ق د ر ة م ق ت د ر ة وانظر إ ل ى تلك الشمس التي جزوتها مستعره فيها ضياء وبها ح ر ا ر ة م ن ت ش ر ة ف ا ب ح س خ و المن ذا الذي يخرج منها الشرر ذاك هو الله الذي انعمه ينعمه منهمرا ذو ح ك م ة ب ا ل غ ة و ق د ر ة م ق ت د ر ة سبحانه يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصيام فانه لي و أ ن ا أ ج ز ي به والصيام ج ن ة ف إ ذ ا كان يوم صوم أ ح د ك م فلا يرفث ولا ي س خ ب و إ ن سابه أ ح د أ و قاتله فليقل إ ن امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أ ط ي ب عند الله من ريح المس للصائم فرحتان إ ذ ا أ ف ط ر فرح بفطره و إ ذ ا لقي ربه فرح بصومه وأشهد أن محمد م د ا عبد الله ورسوله أ ر س ل ه الله عز وجل ر ح م ة للعالمين فشرح به ا ل ص و ر و أ ن ا ر به العقول ففتح به أ ع ي ن ا عميا و آ ذ ا ن ا صما وقلوبا غلفا اللهم صل عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ح ب ا ب ه وعلى من سلك دربه ونهج نهجه و ق ذ ف أ ث ر ه واستن بسنته إ ل ى يوم الدين لما ترك صلى الله عليه وسلم الجذع أ ص ع د المنبر من الخشب ب ك ا ل ج ز ع و أ ن ف ن ذ ر المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه وضمه حتى أ س ك ت ه لم يطيق ا ل ج ز ع فراخ المصطفى صلى الله عليه وسلم فانى لنا أ ن نطيق فراخ ه ذ ي ه صلى الله عليه وسلم حن الجزع إ ل ي ه وهو جماد فعجيب ان تجمد الاحياء ثم اما بعد عباد الله احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون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 ثم أ م ا بعد عباد الله فحديثنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى أ د ر ك قبل أ ن ت د ر ك فلا تترك أ د ر ك فما زلت في م ه ل ة من ا ل ح ي ا ة قبل أ ن ت د ر ك ف ي أ ت ي ك الموت فتصلب ا ل ر ج ع ة والله لن تترك والله المصنعان وهو حسبنا ونعم الوكيل و إ ن ا إ ن شاء الله لمهتدون ها هي س ف ي ن ة رمضان س ف ي ن ة الخير و ا ل ب ر ك ة منذ إ ح د ى عشر شهرا وهي تبحر بين أ م و ا ج ا ل أ ي ا م والشهور حتى وصلت إ ل ي ن ا وحطت رحالها إ ل ي ن ا م ح م ل ة ب ا ل م غ ف ر ة والخير و ا ل ب ر ك ة والعتق من النيران وعليها مبشر ينادي ويبشر يا باغي الخير أ ق ب ل يا باغي الخير أ ق ب ل فقد فتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يا باغي الشر أ ق ص ر فقد أ و ص ل ت أ ب و ا ب النار عليها مبشر ينادي تزود ف إ ن خير الزاد التقوى واتقون ل يا اولي ا ل أ ل ب ا ب ي س ت د نداؤه ويعلو صوته تزود فقد تهيئت ا ل س ف ي ن ة كي تبحر وقد لا تعود إ ل ي ن ا إ ل ا وقد وارانا ل ت ر ا ب من إ ل ى العدم بعد الوجوب مضى عام كامل ط و ا ب ص ا ت ه وسد رحاله والايام مداوله ا الناس الأنفاس التي بين خرجتها ومنك الرجل ان تعود و ا ل س و ا ن و ا ل أ ي ا م والدقائق التي ذهبت لن تعود ومن يستطيع أ ن يدرك شيئا اليوم فلن يستطيع أ ن يدركه غدا ف ا ل أ ن ف ا س م ع د و د ة والاجال م ح د و د ة ومن نعم الله عز وجل علينا أ ن بلغنا رمضان فكم وارى التراب لنا من صاحب فكم غيب الموت لنا من حبيب رهم التراب ونسيهم ا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ب كم كنت تعرف عمن صام في سلف من أ ه ل و إ خ و ا ن وجيران أ ف ن ا ه م الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أ ق ر ب القاصي من الدان ي مضى اثنين وعسون يوما من رمضان الباقي ثمانيه ويرحل رمضان عنا بل قد لا يعود إ ل ي ن ا إ ل ا وقد رحلنا نحن عن ا ل ح ي ا ة فمن س ه د منكم الشهر فليصل وهاك قد س ه د ن ا تخيل عبد الله أ ن ه آ خ ر رمضان لك في ا ل ح ي ا ة فقد لا يعود إ ل ا وقد واراك التراب ل ن غ ت ن م يا عباد الله ولا نضيع مواسم الخير قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شقرك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك اغتنم حياتك قبل موتك الايام ط م ض ي وصفحات سجل ل ا ه الاعمال قطوى ثم أ ي ا م ق ل ي ل ة ونهو ل م ض ى رمضان ويتحسر المفرط ليتني أ ت م م ت صيامه وليتني اتممت قيامه عما قليل ليصبحن نادمين والله إ ن اهل النار ليتحسرون على ما فرطت ان تقول ن ف س يا ح س ر ت على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين بل إ ن شئت ف ق ل إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة ليتحسرون أ ي ض ا على س ا ع ة مرت بهم في ا ل ح ي ا ة لم ي ذ ك ر ا ل ل ه عز وجل فيها قال صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أ ه ل ا ل ج ن ة على شيء إ ل ا على س ا ع ة مرت بهم لم ي ذ ك ر الله عز وجل فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حضر ج ن ا ز ة فلما انتهوا منها سمع حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ن من حضر ج ن ا ز ة رجل مسلم إ ي م ا ن ا واحتسابا ثم صلى عليها وبقي إ ل ى أ ن فرض من دفنها ف إ ن ه يرجع من ا ل أ ج ر بقيراطين كل قيراط مثل أ ح د ومن تبعها وصلى عليها ولم يتبعها حتى تدفن ف إ ن ه يرجع من ا ل أ ج ر بغيره فيحمل ا ل ح ص ا ر في, في يديه ويضرب به على ا ل أ ر ض ويتحسر ويقول كم ضيعنا من قرار طفل الجنه كم ض ي م ن قراريط في ا ل ج ن ة وها هو عامر بن خ ي س لما حضرته ا ل و ف ا ة بكى بكاء شديدا واشتد ن ح ي ب فقيل له ما يبكي قال والله ما أ ب ك ي جزعا من الموت ولا أ ب ك ي حرصا على الدنيا إ ذ ا ما الذي ي ب ك ي قال أ ب ك ي على ظما ا ل ه و ا ش يصوم الصائمون ولست فيهم ابكي ل ولست ص ا ئ م فيهم و ن أ على قيام ل ي ا ل الشتاء أ ن يخوم القائمون ولست فيهم لقد بكى الرجال قبل ذلك على ف خ د ا ن الرواحل التي تحملهم إ ل ى الموت إ ل ى مواطن تراق فيها الدماء وتتطاير فيها ا ل أ ش ل ا ء ولا على الذين إ ذ ا ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د ما ا ت و ي ح م ل ك م عليه تولوا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفئون قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له ن خ ل ة في ا ل ج ن ة كم ضيعنا من النخيل في الجنه ة و ا ل أ ي ا م تمضي وصفحات أ ع م ا ر تطوى ومن, ومن استطاع أ ن يدرك شيئا اليوم إ ن ف ا ت ه والله لن يستطيع أ ن يدركه غدا أ ب د ا كم أبداً تتعلم النفوس ا ل م ؤ م ن ة على شباب ا ل أ م ة الذين يختلون ليالي رمضان ا ل غ ا ل ي ة على المقاهي ما بين ساه ولاه أ ه لو سمعوا ا ل ص ر خ ا خ والسفرات التي تخبت من تحت التراب يا ليتني قدمت لحياتي قدمت يا ليتني قدمت لحياتي الله عما عم عم عم عم نادمين قليل ليصلحن فعبد الله أ د ر ك قبل أ ن تدرك أ د ر ك ودع ا ل غ ف ل ة قبل أ ن ي أ ت ي ك الموت وحينها, وحينها تتمنى ا ل ر ج ع ة والله لن تقرب تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ت ر ك ف إ ذ بالجواب كلا كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو ق ا ئ ل I love her. نجلب ك أ س الدواء لدواء ا ل غ ف ل ة وفيه الشفاء من ا ل ص د ل ي ة ا ل م ح م د ي ة من كلام خير ا ل ب ش ر ي ة صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تخل مضى رمضان نجلب كأسا آخر من قام القدر من ذنبه تستطيع والله ان تدرك ولو بقيت ليله واحده فلله عز وجل في كل ليله عتق ا ء من النار ادرك قبل ان تدرك فياتيك المو الموت الموت المو الذي قصم الله عز وجل به ظهور الجبابره اقصر به امال القياصره اين فرعون وهامان ا ن قارون والنمرود بن كنعان نقلوا من الخصور إ ل ى الخبور ومن ضياء ا ل م ح و د إ ل ى ظ ل م ة ا ل م ح و د ومن التنعم في الطعام والشراب إ ل ى التمرض في الوحل و ا ح ت ر ا ب انظر هل وجدوا من الموت ح س م ا وعزا أ و اتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا جدير بمن يعلم أ ن الموت مصرع والتراب مضجع والدود أ ن ي س ومنكر ونكير جليس الا يسجل باله عن ذكر الموت ساغ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 قال كل نفس والله ما اسفسنا أ ح د ا ح د لا الملوك ولا الجبابره ولا الوزراء ولا الامراء ولا الصالحون ولا الأنبياء قال كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق ا ف إ ن مت فهم الخالدون كل الموت نفس ذائقة إذا قال بعض العلماء إ ن للموت ث ل ا ث ة آ ل ا ف س ك ر ة كل س ك ر ة أ س د من أ ل ف ض ر ب ة بالسيف بل ذكر ابن الجوزي أ ن لو موضع أ ل م سعره من س ع ر ا ل م ي ت وضع على أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض لماتوا اجمعين ل أ ن الموت لا يقع في شيء إ ل ا م ا كل نفس ذاق ئ ة الموت ذاق طعم الموت حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات ا ل م و ت وبين يديه ر ك وهبها م ا يضع يده في ا ل ا ن ا ثم يمسح بها وجهه وهو يعاصره ا ل أ ل م وهو يهوى لا إ ل ه الا الله إ ن للموت ل س ك ر ا ت اللهم هون علي سكرات الموت ثم يخوان أ م ن ا ع ي ئ ش ه رضي الله عنها والله إ ن ي لوعك أ كما يوعك الرجلان م ن ك م ثم بسط يده صلى الله عليه وسلم وهو يقول بل الرفيق, الرفيق الاعلى حتى خبرت روحه ومالت يده صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الموت حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت لسكراك والحسن ر ض ي احد ل ل قال ه عنه رؤي أ الصالحين بعد موته فقيل له كيف وجدت الموت قال وجدته والله ش د ي د والذي لا إ ل ه غيره ل ه أ ش د من الطبخ في ا ل خ د و ر والقطع بالمناشير أ ق ب ل ملك الموت نحوي واستل الروح من كل عضو مني فلو أ ن ي ط ب ق ت في القدور سبعين م ر ة لكان أ ه و ن علي بل يرى أ ح د ه م أ ي ض ا فيقال له كيف وجدت نفسك س ا ع ة ا ل ا ح ت ذ ا ر فيقول وجدت نفسي كالعصفور حين يقنى في المقلاه لا هو يطير فينجو ولا هو يموت ف ي س ت ر ي ر داود عليه السلام وهو يصلي في محرابه ر أ ى دوده فنظر إ ل ي ه ا وقال ما يعبا الله بهذه الدوده ف أ ن ط ق ه ا الله سبحانه وقالت يا داود والله إ ن ي لاعبد لا الله عز وجل و أ ر ج و ه أ ن يخفف عني أ ل م اللون كل نفس ذ ا ئ ق ة ا ل م و ل إلى الأطباء الى أ ط ب ا ء إ ل ا ل أ ص ح ا ء إ ل ى الملوك و ا ل أ م ر ا ء إ ل ى من أ ن ك ر و ا وجود الله عز وجل واستهزروا بنبيه صلى الله عليه وسلم, وسلم. أ ي ن ما تكونوا يدرككم المول في ا ل ز و او في البحر ولو كنتم في بروج م ش ي د ة أ ي ن ما تكونوا يدرككم المول مول مول مول ك ل ف ا ر و ا عن أ ن ف س ك م الموت ان كنتم صادقين دخل سليمان عليه السلام دخل عليه ذات يوم ملك الموت فوجد عنده رجل يكلمه سليمان فجعل ملك الموت ينظر إ ل ي ه نظرا شديدا فلما ص ر ف قال الرجل لسليمان عليه السلام من هذا الناخل علي لقد ر أ ي ت ه ينظر إ ل ي ويحب إ ل ي النظر قال ه ذ ا ملك ا ل م و ل قال إ ن لي إ ل ي ك ح ا ج ة أ ن ت أ م ر الريح أ ن تحملني إ ل ى أ ر ض الهند ف أ م ر سليمان عليه السلام الريح فحملته إ ل ى أ ر ض الهند تمر أ ي ا م و ي أ ت ي ه ملك ا ل م و ل فقال له سليمان عليه السلام كنت عندي منذ أ ي ا م وجدت رجلا فجعلت تنظر إ ل ي ه نظرا شديدا منكرا قال تعجبت منه أ م ر ت بقبض روحه بجزائر الهند و إ ذ ب أ ر ه عندك ببلاد الشام فقبضت روحه في ذلك اليوم بجزائر الهند فر من قدر الله إ ل ى قدر الله وما ما تدري نفس ما فاذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت أ د ر ك عبد الله قبل أ ن ت د ر ك ف ت ف ا ج أ وملك الموت ي ن ا د ي على روحك أ ي ت ه ا الروح خ ر ج ي فريقين فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير اما فريق ا ل ج ن ة الذين أ د ر ك و ا الحياه واغتنموها علي ينادى عليه ا أ ا ي ه والروح الطيبه اخرجي إ ل ى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان بل تاتيهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا, وأبشروا فالحروب في الجنه يتزينون لكم منذ د ه و ر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة الا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون ابن عباس رضي الله عنه عنه اغتنم الحياة وأدرك فرصها فلما مات رضي الله زاء فلما عنه عنه نعشه رضي وأدرك رضي طير ير لم مثله قطل قطل قطل فدخل في قط إ ذ بتال على شفيف القبر يطفو يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ا ر ج ع إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة ف ا ذ خ ل ي في عبادي وادخل ا ج ن ت ي أ م ا من أ ع ر ض ولم ي ر ت ل م الحياه فقد يفاجا وهو يشاهد شيئا م ح ر م واذ بملك الموت ينادي على فتنادي ايتها ل ن ف س ا ل خ ب ي ث اخرج الى سخط من الله وغضب فتنتزع الروح من جسده انتزاعا كما ينتزع الشوك من الصقود المبلل فتخرج الروح ك أ ن ه ا ل ش ه يمزق الحل حل حل قال سبحانه إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء فتخرج روحه فترد ولا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء أ م ا عند موت ه قال رجل لاحدهم وهو في س ا ع ة الاحتضار قل لا إ ل ه إ ل ا الله قال سقر قال قل لا إ ل ه إ ل ا الله, الله قال أ ن ا في سخر فتعجب الرجل, الرجل وبعدما وبعد ما مات, وبعد ما مات, مات, مات, مات إ ذ بالرجل ي س أ ل وما ستر فوجد الجواد في كتاب الله عز وجل وما أ د ر ا ك ما ستر ل و ا ح ة للبشر لا ت ب ق ي ولا تزر عليها تسعه ة لواحة عشر ع للبشر ل ي ا ت س عشر ة ع الدنيا عباد الله زائله احذروها ولا تركنوا إ ل ي ه ا ط ر ف ة عين ابدا أبد أبد أبد ثمارتها التي ترون كلها والله إ ل ى الخراب وشرابها كذرا غدر سراب ومهما كان, كان صف صفوا أ م ا م عينه لا ينتظر الصحيح فيها إ ل ا ا ل س ق س ولا الكبير إ ل ا الهرم ولا ا ل م و ج و د إ ل ا العدم عدم، عدم، عدم، لو عاش العسى فيها أ ل ف عام فالنهايه الموت قالها جبريل عليه السلام لمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا محمد عش ما شئت ف إ ن ك ميت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 عذاب شديد لمن لم يدرك ويغتنم كل ل ح ظ ة تقربه إ ل ى الله عز وجل وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله و ا ل ا و ا ن لمن أ د ر ك الفرص واغتنم ا ل ح ي ا ة في ط ا ع ة الله عز وجل من فاته شهوه تقربه إ ل ى النار أ و فاته حظ من الدنيا ف إ ن ه يتحسر عليه بنا يا عباد الله أ ن نتحسر على كل ل ح ظ ة تمر بنا في ا ل ح ي ا ة ونحن نستطيع ان ندرك ونغتنق فيها قربه او ط ا ع ة يقربنا إ ل ى الله عز وجل, عز وجل, عز وجل, عز وجل, عز وجل. يرى احد الصالحين في منامه رجلا في ب ر ي ة و إ ذ بهذا الرجل أ م ا م ه غزاله هم الرجل ليلحق بها و إ ذ بالغزاله تغفر و ت ف ر منه وهو يلحق بها ف إ ذ ب أ س د ك أ ع ظ م ما يكون هم ليلحق بهذا الرجل فينظر الرجل إ ل ي ه ولا يجزع منه ولا يخاف ويكمل المسير وراى الغزاله حتى لحق به ا ل أ س د ف ق ت ل فوقفت الغزاله تنظر وتتعجب ثم جاء رجل آ خ ر ففعل مثلما فعل ا ل أ س د ينظر إ ل ي ه ولا يجزع منه ولا يخاف وهم ليلحق بالغزاله فلحق به ا ل أ س د ف ق ت ل يقول, يقول ظللت أ ع د واحدا بعد واحد حتى عددت من الرجال ل مئة ر ج صرعًا. صرعًا. قلت والله إ ن هذا ل س ي ء عجيب فقال لي ا ل أ س د مما تعجب أ م ا ا ل أ س د فانا ملك الموت و أ م ا هذه الغزاله فهي الدنيا و أ م ا هؤلاء القتلى فهم أ ه ل ه ا يجدون في طلبها و أ ن ا اقتلهم واحدا بعده الكل عباد الله سينادى ع ل ي ه ب الرحيم أ د ر ك عبد الله ق ض ي أ ن تدرك ووالله ت ط م ب ا ل ر ج ع ة فلن تطرد فاذ بالجواب كلبا انها ك ل م ة هو قائلها قال صلى الله عليه وسلم عسف ي الدنيا ك أ ن ك غريب غريب وفيها اموالك و أ و ل ا د غريب لان ا ل ن ه ا ي ة الموت عش في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و ع ا ب وسبيب و إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح فقد لا ياتيك إ ل ا وقد وارك التراب و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساس أ خ ذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك ادرك قبل أ ن تدرك فلا تترك عليه وسلم ذات يوم على بعض أ ص ح ا ب ه وقد ع ل ى مجلسهم الضحك فقال صلى الله عليه وسلم أ م ا ت ذ ك ر و ن مكدر اللذات قالوا وما مكدر اللذات يا رسول الله قال الموت فبكى ا ل ص ح ا ب ة بكاء شديدا وغطوا وجوههم من البكاء لو تعلم الطيور و ا ل ب ه ا ء م ا نعلم من الموت والله ما أ ك ل ن ا منها سمينا قال صلى الله عليه وسلم لو تعلم الطيور و ا ل ب ه ا ئ من الموت ما تعلمون فما أ ك ل ت م منها سمينا فعبد الله أ د ر ك قبل أ ن ت د ر ت فلا ت د ر ك عباد الله اتقوا الله, الله حيثما كنتم واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله عودوا إ ل ى ربي واستغفر الحمد لله رب العالمين الحمد الحسن الثناء الجميل و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ثم أ م ا بعد عباد الله يقول سبحانه وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ في الصور ذلك يوم ا ل و ع ي وساءت كل نفس معها سائق وشهيد, وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تخيل عبد الله وقد فوجئت وملك الموت ينادي عليك ايتها ا ل ط و ر اخرج ي و أ ن ت تنازع السكرات التفت الساخ بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساء بلغت التراقي ولم تعلم الساقي من الراقي ف إ ذ ب خ ا ئ ل ي ق و ل فلان قد أ و ص ى وماله قد احصى فلان قد ف ق ل لسانه ولم يعد يعرف إ خ و ا ن ه ولم يعد يكلم جيرانه وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ا ل أ و ل ا د يبكون و ا ل ز و ج ة تبكي و أ ن ت تريد ساعه تودع فيها أ و ل ا د ك رب اخرني ساعه رب اخرني ساعه ف ا ص د ق و ا ك م من الصالحين رب اخرني د ق ي ق ة واحده اقول فيها سبحان الله ف إ ذ بالجواب كلا انها ك ل م ة هو قائلها أ ن ت تعاين السكرات و ا ل أ و ل ا د يبكون و ا ل ز و ج ة تبكي والله يبكون ل أ ن ف س ه م وما يبكون لك دخل رجل على عابد على رجل عابد ب ا ل ب ص ر ة وهو في س ا ع ة ا ل ح ض ا ر فوجد ا ل أ و ل ا د والزوجه و ا ل أ ب يبكي فقال لزوجته مالذي ما ا يبكيك قالت أ ب ك ي فراقك يا زوجي وما اتعجل به من ا ل و ح ش ة من بعدك ما الذي يبكيك يا أ ب ي قال أ ب ك ي ف ر ا ك ك يا ولدي وما أ ت ع ج ل به من ا ل و ح ش ة من بعد فقال ل أ و ل ا د ه وانتم معشر اليتامى ما الذي يبكيكم قالوا نبكي ف ر ا ك ك يا أ ب ي وما نتعجل به من اليتم من بعد فقال لهم أ ج ل س و ن ي ثم قال كلهم يبكي لي الدنيا أ م ا منكم من يبكي لما يلقاه و ج ه ه في التراب أ م ا منكم من يبكي لمساله م ن ك ن ونكير أ م ا منكم من يبكي لمقامي وسؤالي بين يدي رب العالمين ثم صاح صيحه ومات يا ابن آ د م أ ن ت الذي ولدتك أ م ك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم موتك إ ذ ا بكوا أ ن تكون يوم موتك ضاحكا مسرورا أ ن ت على فراس الموت تتمنى ل ح ظ ة تتمنى دقيقه ولكن رحيل بينهم وبين ما يستهون سكت اللسان وسخصت العينان و ب ر د ت اليدان والقدمان انادي عليك يا ابن آدم، اين ابن أموالك أفقرت أين ما حركاتك ما اسكنت أ ي ن صوتك السجيت ما ا خ ر س ك أ ي ن ريحك العطيع ما أ م ت ن ت أ ي ن أ م و ا ل ك ما أ ف ق ر ت جمعت معني ام الدنيا جمعت تركت الدنيا أ م الدنيا تركت ا س ت ع د ت للمنيه أ م المنيه, المنية؟ باغتك فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون الذي لا ر ج ع ة منه أ ب د ا الرحيم من الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة إ ل ى القبر إ ل ى بيت ا ل و ح ش ة و ا ل ظ ل م ة والدود قال صلى الله عليه وسلم القبر إ ن ا روضه من رياض ا ل ج ن ة و إ ن ا حفره من حفر النار الا وانه لا تكلم كل يوم انا بيت الظلمه انا بيت الاحسن انا بيت الدود قال ابن عباس رضي الله عنه, عنه ما من يوم إ ل ا والقبر ينادي يا ابن آ د م تمشي على ظهري ومصيرك إلى بطن ي الى ظهره وسوف بطني ابن بطن آدم تأكل الحرارة على ظهره يأكلك وسوف تعذب في بطن القبور في ظاهرها العبر وفي باطنها تسلب العبر قال صلى الله عليه وسلم لولا أ ن لا تدافنوا لدعوت الله أ ن يسمعكم من عذابكم يخشى صلى الله عليه وسلم ان لو سمعنا صراخ الاموات وهم يعذبون في قبورهم وتكسير أ ض ل ا ع ه م أ ن نترك موتانا خوفا عليهم من العذاب لولا أ ن لا تدافنوا لدعوت الله أ ن يسمعكم من عذاب ادرك عبد الله قبل أ ن تدرك فلا تترك تخيلوا عباد الله الميت بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م من دفن وقد ابيض شعره وغارت عينه وسالس و ا ب ي ض من فمه واكل الدود محاسنه واسود وجهه وشحب لونه وصارت عظامه عظاما ناخره عظاما باليه التراب عن يمينه التراب عن يساره التراب من تحته التراب من فوقه التراب في يده التراب في عينه تخيلوا عباد الله وتاملوا الميت بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م من دفن قد فاحت ر ا ئ ح ة العروق م م ز م ة واللحوم م ق ط ع ة و ا ل أ ش ع ا ر م ت ب د د ة والعظام ب ا ل ي ة لا ينفعك حبيب ولا قريب ولا أ ن ي س ولا جليس إ ل ا ما اغتنمته في حياتك ي ك و ن أ ن ي س ا لك في قبرك من عمل صالح حضر من الصالحين رجراً جنازاً من ف ل م ا ا ن ت ه منها و وظفوا ا ع ل ى قبر ص د يا يا خليل خليل يقول احبيب ما لك لا تجيب مناديا انسيت من, من ب ع د ج م ل ة ا ل أ ح ب ا ب فيسمع صوته ولا يرى شخصه يقول قال الحبيب وكيف ب ز و ا ب ك م و أ ن ا رهين ز ن ا د ر وتراب ي أ ك ل ت تراب محاسني فنسيتكم وفجرت عن أ ه ل ي وعن إ ع و ا ن ي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم ع ق د ة ا ل أ ن س ا ب أ د ر ك عبد الله قوي أ ن تضرب ووالله اظلم الرجعه ولن سالت الدار عن ا ل أ ح ب ا ب ما فعلوا فقالت أ ق ا م القوم أ ي ا م ا وقد رحلوا فقلت و أ ي ن اطلبهم و أ ي منازل قد نزلوا قالت في التراب قد س و س 「あなたの ل をかけたら」<音声> وآخر ع ه د ن اللهم برمضان ا اجعل القران العظيم ربيع كروبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا و أ ح ز ا ن ن ا اللهم سمع فينا الصلاه